فبأي آلاء ربكما تكذبان <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين تقدم الكلام عليهما على الآيتين قوله تعالى مرج البحرين مرج يعني أرسل المرج هو الإرسال مرج البحرين أي أرسلهما ومن هو الذي مرج البحرين هو الله جل وعلا فيه ضمير عائد على قوله رب المشرقين مرجع هو تقدير هو ضمير مقدر يعود على الله سبحانه وتعالى والمراد بالبحرين البحر المالح والبحر العذب الحلو الذي يشرب منه الناس والدواب والطيور وغير ذلك كما في قوله تعالى في سوره الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فالانهار عذبه تجري عذبه لشراب الناس والأشجار وغير ذلك والنبات ما فيه مصالح العباد ومعايشهم وشرابهم شراب دوابهم هذا هو العذب الذي يجري في الأنهار ويكون يتخزن أيضا في الأرض الآذار وتنبع منه العيون واما البحر المالح ففيه مصالح للعباد ايضا جعله الله مالحا لمصالح جعل الله الانهار والابار والعيون عذبه لمصالح العباد وجعل البحر مالحاً أيضاً لمصالح العباد لأنه يلطف الجو وما مات فيه من الحيوانات لا ينتن فيتغير الهوى وتجري فيه السفن والمراكب ويستخرج ويستخرج منه <تصفيق> اللولو والمرجان و فالبحر فيه مصالح عظيمه للعباد يلتقيان قالوا فيه تقدير مرجا الاحرايمي لا يلتقيان لانه لو التقى البحران المالح والعذب لاختلط وفسد على الناس فهو سبحانه وتعالى مرجهما أي أرسلهما فالأنهار بجريانها والبحر بأمواجه ومده وجزره كل هذا من أرسال الله له سبحانه وتعالى وجعل بينهما حاجزا يمنع اختلاط بعضهم بعضهما ببعض مرج البحرين يلتقيان اي لا يلتقيان مقال بينهما برزخ والبرزخ هو الحاجز الذي يحجز احدهما عن الآخر من الارض حاجز من الارض يمنع اختلاط بعضهما ببعض مع أنهما متجاوران ولكن حكمة الله لطفه فإنه وضع حاجزا بين البحر العذب والبحر المالح لمصالح العباد بينهما برزخ في الآية الأخرى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فهذا من ايات الله سبحانه وتعالى ولطفه لعباده انه عزل الماء العذب عن الماء المالح فبقي العذب عذبا وبقي المالح مالحا وفي كل منهما مصالح لعباده مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يتجاوز أحدهما على الآخر. البغي معناه تجاوز والتعدي، فكل منهما له حدود لا يتجاوزها، فيختلط بالآخر. مع أنهما في أرض واحدة ولكن من لطف الله جل وعلا حجز بعضهما عن بعض بينهما برزخ لا يبغيان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي بأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان الجن والإنس فهذا من نعم الله أنه أوجد البحرين وفاوت بينهما في الطعم وحجز بينهما هذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده فهو من آلائه التي لا يمكن لأحد أن يكذب بها لا يمكن لاحد ان يكذب بهذه النعم بأي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هذا من فوائد البحر المالح يخرج منهما اللؤلؤ اي الدر والمرجان الدر الكبير والدر الصغير اللؤلؤ هذا الدر الكبير والمرجان الدر الصغير يستخرج من البحر المالح أما البحر العذب فليس فيه لؤلؤ ولا مرجان هذا من باب التغليب يخرج منهما أي من أحدهما وهو البحر المالح اللولو والمرجان الذي يباع بأغلى الأثمان ويتاجر به الناس ويلبس حليا تلبسه النساء حليا ويتاجر به التجار بأغلى الأثمان وكان الناس الى عهد قريب يستغلونها بما يسمونه الغوص البحار من أجل التقاط الدر من البحار فهو من أعظم مصالح العباد ومعايشهم تستخرجون أنه حليه تلبسونها حليه تلبسونها يعني تلبسها النساء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ثم قال فبأي أي ربكما تكذبان من يكذب بهذه النعمة ويجهدها او ينسبها الى غير الله سبحانه وتعالى لا احد هذا تقرير للتوحيد وافراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى فإذا كان لا يقدر على هذا إلا الله فإنه هو المستحق للعبادة وان ما يعبد من دونه عبادته باطلة لأنه لا يملك شيئا من ذلك ولا يقدر على شيء بل هو محتاج ثقير يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء خبكما تكذبان ثم قال وله الجوار المنشآت الجوار الجواري بالياه أصلها خففت حذبت الياء فصار الجوار المنشآت والجواري هن السفن هن السفن التي تجري في البحر سافر عليها الناس ويحملون بضائعهم وتحمل أثقالهم مراكب البحرية وله الجواري، يعني ملكه سبحانه وتعالى المنشآت المنشآت أي المرفوعات في البحار تصنع من الخشب والمسامير حتى تكون امثال الجبال بالارتفاع والضخامه وهي على ماء ومحمله بالناس وبالبضائع وهي على ماء ولا تغوص بالماء من الذي حملها هو الله جل وعلا هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنت لو تأتي بقطعة صغيرة من الحجر أو من الحديد، ثم تلقيها في الماء تغوص تغوص في الحال وأما هذه المراكب على ضخامتها فإنها تسير على الماء وايضا تقف على الماء إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ما تغوص هذا من آيات الله جل وعلا تسخيره ولو شاء لأغرقها ولهذا أحيانا يرسل الله عليها الأمواج والرياح تغرق ليري العباد قدرته سبحانه وتعالى ونعمته عليهم إذا لمسكم الضر في البحر ولا من تدعون إلا إياه حتى إلا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك والفلك هي السفينة وجرينا بهم بريح طيبة فرخوا بها أتتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكل فلما انجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فهم يخلصون لله في الشدة ويشركون به في الرخاء هذا كان في الجاهلية أما عباد القبور اليوم والعياذ بالله فإن شركهم دائم في الرخاء والشد، فهم أشد شركا من أهل الجاهلية إذا أصابهم شيء في البحر لا يدعون الله بينما المشركون الأولون يدعون الله مخلصين له الدين أما هؤلاء فيدعون الأولياء والصالحين ويستعيذون بهم في البحر وهم في الشدة يا حسن يا حسين يا عبد القادر فشركهم دائم والعياب بالله في الرخاء وفي الشدة وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال العلم هو الجبل الاعلام جمع علم وهو الجبل المرتفع فهي كالجبال ومع هذا تقف على الماء وتسير على الماء تسيرها الرياح أو تسيرها المكائن في الوقت الحاضر والوقود فالله هو الذي يسيرها ويحفظها بما فيها على موج على امواج المياه على متن العباب هذا من اياته سبحانه وتعالى ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام ان يشا يسكن الريح فيضللنا رواكب على ظهره وهنا ولو الجوار المنشآت في البحر كالاعلام اي كالجبال العاليه في ارتفاعها وضخامتها وهي فوق ماء عباب تغوص فيه الابره لو سقطت فهذا من ايات الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله وآلائه على عباده أنه يسيرهم في البر والبحر ويسير بضائعهم وتجاراتهم هذا شيء مشاهد الآن بما يوجد في البحار من المراكب الفخمة البحرية والسفن والبوارج التي تعب تمشي على العباب تشق الماء هذا من آياته سبحانه وتعالى لكن اين من يعتبر ويتعظ ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ويعبد الله ولا يشرك به شيئا ولهذا ذكر عباده بهذه النعمه وقررهم بها فبأي آلاء ربكما تقريب بهذه النعمه والمطلوب المطلوب ان يشكروا الله عليها بدل ان يكذبوا بها هل الاصنام هل الاموات هل المعبود المعبودون من دون الله استطيعون أن يسيروا هذه المراكب الهائلة في البحر ويهدونها يهدونها الطريق هي في بحر ليس فيه علامات ولا جبال ولا, ولا طرق بحر متلاطم ومع هذا سخر الله للعباد وسائل يهتدون بها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر كعال الأشياء يهتدي بها العباد في السماء وفي الأرض فهذا من اياته سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال سبحانه مبينا نهاية هذا العالم وأنه لن يستمر وأن هذه الدنيا انما خلقت لأجل العمل لدار بعدها لأجل العمل لدار بعدها ونهاية هذه الدار هو الموت. الذي ينتقل به العباد إلى الدار الآخرة قال كل من عليها أي على هذه الأرض كل من عليها فان ميت من الإنسان والحيوان و وكل ما فيها حتى, حتى المباني والقصور وتفنى والمصنوعات تخرب تفنى فلا يبقى شيء في هذه الدنيا كله يفنى كل من عليها لكن المراد هنا خطاب العقلاء من بني آدم ثقلان الجن والإنس كل من عليها أي على هذه الأرض فان أي ميت ويبقى وجه ربك الجلال والاكرام لا يبقى الا الله سبحانه وتعالى فله البقاء الدائم الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت اشبح بحمده ولا تتوكل على الحي الذي يموت من الجن والانس او الاولياء والصالحين او غير ذلك هذا يموت يترك لكن توكل على الحي الذي لا يموت ويبقى وجه ربك ثم قال ذو الجلال والإكرام وصف وجهه سبحانه بالجلال والإكرام الجلال العظمة التي لا يعادلها شيء والإكرام أي الذي يكرم عباده يكرم عباده بالنعم والطاعة والجزاء الحسن ويكرمه العباد ايضا بالعبادة والثناء عليه والشكر له سبحانه وتعالى فهو المستحق للإكرام والمستحق المستحق للإجلال والمستحق للإكرام سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك وهذا كما في الايه الاخرى كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك وجلال والإكرام والوجه صفة من صفات الله الذاتية فله وجه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وبعظمته ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان انظر كل من عليها فان عده الله من النعم عد الله الفناء والموت من النعم كيف يكون نعم يكون من النعم لأن الله يسوي به بين المؤمنين والكافرين والجبارين والطواغيث والمفسدين والمصلحين عدل منه سبحانه وتعالى فهذا من نعمه على عباده أنه جعل لهم نهاية ينتقلون فيها إلى دار الجزاء والعدل والحساب فهذا من أعظم نعمه ولم يتركهم يسرحون ويمرحون فالمؤمن يتعب في عبادة الله ثم لا يحصل على جزاء والمفسد يفسد في الأرض ويطغى ويتكبر ويتجبر ولا يوقف عند حده ولا يجد جزاء الله جعل هذا من اكبر نعمه أنه وضع حدا لهذه الحياة لينتقل أهل الإيمان والأعمال الصالحة وينتق الأعداء الله ورسله إلى النار ولم يتركهم يسرحون ويمرحون ويفسدون في الأرض فالموت غاية كل حي الموت غاية كل حي لا أحد يبقى من الخلق دائماً على قيد الحياة ويتذكر المسلم هذا وانه في يوم من الايام ولحظه من اللحظات سيموت فيتناهى عن غيه وعن ضلاله ويستعد لهذا الموت قبل حلوله كثيرا ما يذكر الله بالموت كل نفس ذائقه الموت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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان جعل هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها ويحمد عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ثم قال يساله من في السماوات والارض كل مخلوق في السماوات او في الارض العالم العلوي والسفلي مفتقر الى الله جل وعلا والله غني عنه فكل الخلق في السماوات او في الارض كلهم مفتقرون الى الله والله هو الغني الحميد الذي لا يحتاج الى احد وهناه تام سبحانه وتعالى فكل الخلق يحتاجون إلى الله ويسالونه حوائجهم كل الحوائج تطلب من الله جل وعلا الذي يطلبه الرزق والذي يطلبه الشفاء من المرض والذي يطلبه العلم والذي يطلبه الخير ولا حوائج العباد متنوعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويعطي إذا شاء يعطي كل سائل سؤله ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا ولا يتبرم أو يكره سؤال عباده بل يفرح بذلك ويحثهم على أن يسألوه سبحانه وتعالى حثهم على أن يسألوه ولا يكره سؤالهم بخلاف ابن آدم فإنك إذا سألته فإنه يتبرم من ذلك ويكره ذلك ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه وأن يلحوا عليه وأن يطلب منه ولا يتقف عند حد في الطلب اسأل الله الفردوس الأعلى والنعيم المقيم واسأله من خير الدنيا والاخره فإنك تسأل غنيا كريما قريبا مجيبا <تصفيق> اسأله من في السماوات والأرض ولا يسألون غيره لا يسألون غيره لأنهم يعلمون أنه لا يقدر على الإجابة وقضاء الحوائج إلا الله سبحانه وتعالى وحتى الذين يعبدون غير الله يريدون أن يجعلوهم وسائط إلى الله في قضاء حوائجهم فالسؤال كله لله جل وعلا ولكن هؤلاء غلطوا فجعلوا بينهم وبين الله وسائط وهو سبحانه لا يحتاج إلى وسائط هو يسمع ويجيب سبحانه وتعالى ويريد أن يعطي عباده إذا سألوه ولا يليق به أن يجعل وسائط بينهم وبينه مجرد وسائط أما إذا عبدوا هذه الوسائط وظنوا أن عبادتهم لها تقربهم من الله فهذا هو الشرك الأكبر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله ليقربون إلى الله زلفا فالله جل وعلا يسأل مباشرة بدون واسطة أحد وإذا طلبت من أحد من الصالحين الأحياء أن يدعو الله لك فلا مانع وكونك تدعو الله أنت أفضل وأحسن أما أن تدعو ميتاً أو غائبا أو جنيا أو فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى اسأله من في السماوات والأرض كل يوم أي كل وقت كل يوم أي كل وقت هو في شأن من شؤون ملكه جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويجيب دعاء الداعين على على اختلاف حاجاتهم وتنوع لغاتهم اختلاف أماكنهم من في السماوات والأرض كلهم يسألون الله كم في السماوات والأرض من الخلق لا يعلمهم إلا الله كل واحد له حاجة كل واحد له حاجة تختلف عن الآخر وربما يسألونه في وقت واحد كلهم يسألونها في وقت واحد بلغات مختلفة وحوائج متنوعة وكلها يسمعها الله جل وعلا ويجيبها ويجيب ما يشاء منها هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى لو أنك جلست في مكان جو الناس يسألونك وتكاثروا عليك ماذا تكون حالك تضطرب تطرب تمل وتتعب ولو يعني ربع ساعة الله جل وعلا لا يمل ولا يتعب من سؤال عباده ولا يكره ذلك ولا يخفى عليه شيء من حوائجهم فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى اسأله من في السماوات كل يوم أي كل وقت هو في شأن من شؤون خلقه المتنوعة المتعددة المتكرره لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذب هذا من نعم الله أنه يسأله من في السماوات والأرض هذا من نعمه سبحانه وهو قد فتح بابه فتح بابه للسائلين ليلا ونهارا سرا وجهارا فهو سبحانه وتعالى اكرم اكرم اكرم الاكرمين هو سبحانه اكرم الاكرمين واجود الاجودين وكل جود في الناس فانه من جوده وكل كرم في الناس فإنه من كرمه سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من أنواع النعم وهو أنه فتح بابه للسائلين في السماوات وفي الأرض ويسمع دعاءهم ويقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم ويعطيهم ولا ولا ينفد ما عنده سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فهذا من أعظم نعمه سبحانه ولهذا قال بأي الاء ربكما تكذبا هل أحد يكذب بهذا؟ لا أحد يكذب بهذا ثم قال جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان نفرغ يعني نحاسبكم ليس معناه أن الله كان مشغولاً وسيفرغ من هذا الشغل لا معناه هذا الوعيد والتهديد سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم وهذا بعد الموت انه قال كل من عليها ثان ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني بالحساب والجزاء سنفرغ لكم أي نحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم وليس معناها الفراغ بعد الشغل إن الله لا يشغله شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء سنفرع لكم أيها الثقلان أدل على أن الجن والإنس كلهم سيحاسبون ويجازون بأعمالهم وأن الجن مكلفون مثل الإنس مجزيون بأعمالهم منهم المؤمن والكافر ومنهم المطيع والعاصي ومنهم المستقيم والفاسق ومنهم الطيب والخبيث مثل الانس تماما سنفرع لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله أنه يجازي عباده ولا يتركهم المحسن يحسن ولا يجد جزاء والمسيء يسيء ولا يجد عقابا هذا من, من نعم الله جل وعلا أنه يحاسب ويجازي ولا يهمل شيئا سبحانه وتعالى <تصفيق> ثم قال يا معشر الجن والانس يا معشر الجن والانس الجن بنو ادم والانس بنو ادم والجن ذريه الشيطان ادم ابو البشريه وابليس ابو الجن يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا هذا تعجيز لهم لانهم وان تمردوا عليه في الدنيا وخالفوا امره وعصوه فانهم في الاخره لن يفلتوا, لن يفلتوا من, من الحساب ومن المجازات ولن يمكنهم الهرب من الله سبحانه وتعالى فليعملوا ما شاءوا فإنهم سيلاقون عملهم إن استطعتم من تنفذوا اي تخرجوا من أقطار السماوات والأرض يخرج منكم أحد من أقطار السماوات والأرض ما يمكن هذا ما يمكن أن أحد يخرج من ملكوت الله سبحانه وتعالى وهذا في يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين وأحاطت بهم الملائكة صفوفا أحاطت بهم الملائكة صفوف لا منفذ لأحدهم ولا مهرب لأحدهم ان استطعتم من تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أمر تعجيز هذا أمر تعجيز ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان إلا بقوة تغلب قوة الله جل وعلا وهذا مستحيل هذا مستحيل أنت إذا كنت في الدنيا في حبس أو في قبضة ملك من الملوك يمكن أنك, أنك تحتال تخرج من السجن تخرج من قبضة ولي الأمر لأنه مخلوق لكن إذا كنت يوم القيامة في المحشر فلن تستطيع أن تهرب وأن تخرج من ملك الله جل وعلا فكيف تعصيه في هذه الدنيا؟ هل تظن انك ستفلت يوم القيامة؟ هل تظن أنك ستبقى ولا تموت؟ هل تظن انك ستترك ولا تحاسب؟ فكر أيها الإنسان العاقل فكر في هذا الأمر إن استطعت من تنفذ من أقطار السماوات أي من حدود السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إلا بقوة ولا قوة لكم لا قوة لكم تخرجون بها من أقطار السماوات والأرض أتذكر هذا أيها الإنسان أنك ستلاقي عملك ولا يغيب عنه شيء كل ما عملته في الدنيا فإنك ستلاقيه وإذا كان عملا سيئا فلن تتخلص منه ولن تهرب منه هو ملازم لك وكل إنسان عزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول لا حجه لأحد بعث الله الرسول وأقام الحجة على عباده وبيّن لهم حتى كأنهم يشاهدون يوم القيامة وما يجري فيه كأنهم يشاهدونه عياناً فلم يبقى لهم حجة على الله سبحانه وتعالى ثم قال يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصر من حاول انه يخرج من أقطار السماوات والأرض فانه لن يستطيع لانه يرسل عليه الشواذ وهو اللهب الخالص شواذ من نار وهو اللهب الخالص شواذ من نار ونحاس وهو الدخان الذي لا لهب فيه هذا النحاس الدخان الذي لا لهب فيه او الدخان المختلط بشيء من اللهب وقيل المراد بالنحاس على حقيقته وهو المعدن أنه يذاب يوم القيامة يذاب يوم القيامة ويلقى على يلقى على هؤلاء المجرمين تعذيبا لهم والعياذ بالله نرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لا تنتصران على هذا الشواظ وعلى هذا وعلى هذا النحاس بل يغلبكم ذلك وتقعون تحت وطأته ولا يفلس منكم احد فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله عز وجل التي يشكر عليها أنه لا أحد يتخلص من عمله يوم القيامة لا المحسن ولا المسيء ولا العادل ولا الظالم ولا الطاغي والباغي ولا المحسن التقي فكل سيلقى عمله الذي لا مخلص له منه ولا من جزائه فهنا من نعم الله انه لا يضيع لا يضيع أعمال عباده لا يضيع أعمال عباده فلا يترك المحسن بدون جزاء ولا يترك المسيء بدون عقاب هذا من عدله سبحانه وتعالى فهو الحكم العدل الذي لا يليق به أن يهمل أعمال العباد وتذهب كأنها لم تكن فالفاجر يسرح ويمرح في هذه الدنيا ولا يلقى جزاء يوم القيامة والمحسن يتعب ولا يلقى جزاء يوم القيامة لا هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه يحصي أعمال عباده ويحاسبهم عليها ويجازيهم عليها فيلقون العدل الذي لا جور فيه ويعترفون لله سبحانه وتعالى بالشكر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فيحمدونه يوم القيامة كلهم يحمدونه على عدله سبحانه وتعالى وعلى فضله فيحمده كل الخلق يوم القيامة وهذه آيات عظيمة في هذه السورة يعددها الله جل وعلا ويقول بعد كل نعمة مقررا لها فبأي آلاء ربكما تكذبان فما أعظم هذه السورة وما أعظم ما ذكره الله جل وعلا فيها لمن تنبه وتدبر القرآن أما من يمر عليه بلسانه دون تدبر ودون تفهم هذا لن يستفيد منه شيء هذا مثل الشريط يسجل تردد مسجل ما, ما فيه من دون أنه يستفيد إنما المقصود من تلاوة القرآن مقصود التدبر والتفقه حضور القلب والعمل بما فيه هذا هو المقصود من تلاوة القرآن ليظهر أثر ذلك على تصرفات العبد وأعماله الذي يتأثر بالقرآن وينتفع به يظهر ذلك على أعماله وعلى تصرفاته والذي لا ينتفع بالقرآن وإنما يمر عليه فقط يظهر ذلك على تصرفاته وأعماله وحجة الله جل وعلا قائمة على عباده لم يبق لاحد الحج ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون الله جل وعلا أقام الحجه بهذه الآيات التي تتلى وتسمع وتردد على الناس ليس الغرض من اختلاوة القرآن التلذذ بالصوت التلذذ بالصوت وحسن الصوت وتجويد ليس الغرض هذا الغرض هو التدبر والعمل والاعتبار والاتعاض هذا هو الغرض من تلاوة القرآن هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والعمل بطاعته والإخلاص في الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين حسن عليكم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يقول في قوله منهما كيف نعرف أنها للتغليب كيف يقول أحسن الله إليكم في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في قوله منهما كيف نعرف أنها للتغليب أنها للتغليب نعم لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الانهار وانما يخرج من البحار هذا هو الواقع والمعروف نعم. بسم عليكم الوالد يقول السائل بعض من يعتني بالإعجاز القرآني فسر قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان قال إن بين كل بحر وبحر مياه فيها صفة بهذا البحر وصفة بالبحر الآخر لكنه يمنع امتزاج ماء البحرين بعضهما ببعض حيث إن العلم الحديث قد أثبت ذلك فهل تفسر الآية بهذا المعنى؟ القرآن لا يفسر إلا بالأوجه التفسير المعروف لا يفسر بالآراء وبالنظريات الحديثة أو ما يسمونها بالعلم الحديث لا يفسر بهذا لأن نظريات مبنية على الظن وتختلف وربما تكون خاطئة ويجي نظريات أخرى تكذبها ولا تجعل تفسيرا للقرآن الذي هو كلام الله لأن تفسير القرآن بغير الوجوه الصحيحة تقول على الله بغير علم تقول على الله بغير علم تخرص نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى ويبقى وجه ربك هل يفسر الوجه هنا بالذات كما يقوله بعض المفسرين مع اثبات صفه الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله هذا باطل تفسير الوجه بالذات هذا باطل فليفسر يفسر الوجه بالصفه الذاتيه لله سبحانه وتعالى على أنه وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته نعم والذات ما تسمى وجها الذات لا تسمى وجها في لغه العرب نعم عشاء الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل أشكل علي قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه مع قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول هل المقصود بهاتين الآيتين أن الذي يبقى هو الوجه فقط أما يبقى, هو الله جل وعلا يبقى الله جل وعلا لكنه ذكر الوجه لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى نعم أحصلنا إليكم سماعة الوالد يقول السائل في تفسير قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح فهما يلتقيان فيصب العذب في المالح ويختلطان ويمتزجان ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما فما رأيكم في قول الشيخ رحمه الله هذا جريان على النظريات الحديثة ولا دليل عليها قول المفسرين القدامى هو ما ذكرته لكم وأما أنه يختلط ولا يمتزج هذا بناء على النظريات الحديثة والله أعلم بها نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هل تفيد هذه الآية توحيد الله تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له وتفيد تقرير النعمة لله تعالى بلا شك هذا بلا شك أنه أنهم يقرون بهذه النعمة أو هذه النعمة أنها من الله وحده فيجب عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا هذا رد على المشركين الذين جعلوا لله شركاء وهم هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا من هذه النعم ولا يقدرون عليها نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل في قول الشاعر كل شيء مصيره الزوال غير ربي وصالح الأعمال هل فيه محذور عقدي ما فيه محذور عقدي أقول ليس فيه محذور عقدي الأعمال الصالحة تبقى لأهلها والأعمال السيئة أيضا تبقى لأهلها فلو قال والأعمال ولو خصص صالح الأعمال قال والأعمال نعم يبقى هذا لهم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أشار علي بعضهم بكتاب التفسير الوجيز لوهبه الزحيلي وكتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان فما رأي فضيلتكم فيها مباحث في علوم القرآن هذا ليس تفسيرا وإنما هو في أصول التفسير لما درس الشيخ مناع رحمه الله أصول التفسير كتب مذكره في ذلك ثم طبعها فهذا في أصول التفسير وليس في التفسير وأما تفسير وهبه الزحيل فأنا لم أطلع عليه أنا لم أطلع عليه ولا أدري نعم أسأل الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في كتاب سيد قطب في ظلال القرآن؟ أنتم تعلمون ما أخذ عليه من المآخذ وعندنا من التفاسير الموثوقة المفيدة ما يغني عنه والحمد لله نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما على من يقول إننا نتخذ الوسائط لأننا مذنبون هذا قول المشركين الأول هذا قول المشركين الأولين يقولون نتخذهم شفعا لنا عند الله لأننا مذنبون وهم يشفعون لنا عند الله والله رد عليهم ذلك وعده شركا ويعبدون من دون الله وقال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعا عند الله ما يقولون شركا لله يقولون شفعاء والشرك هو الشرك ولو سمي بغير اسمه ولو سمي تشفعا أو توسلا هو الشرك لا يجوز نعم العبارات لا تغير الحقائق نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما المقصود بالشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم شجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم لأن الله جعلها فتنة للظالمين وهي شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا المشيكون تندروا قالوا كيف الشجر ينبت في النار الله عاجز انه ينبت شجرا في النار الله على كل شيء قدير الله جل وعلا على كل شيء قدير ينبت الشجر فيما شاء سبحانه وتعالى الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم لأنها صارت فتنة للظالمين واستهجأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتندروا منه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يقول هل هذه الآية تشير إلى شيء من صعود الإنسان إلى السماء الدنيا أو صعوده إلى القمر هذا قول هذا قول المحدثين العصريين لما رأوا من الصناعات والانبهار فيها انهم يصلون إلى السماء أنهم يصلون إلى السماء أعجبوا بصناعتهم ومهارتهم وظنوا أنهم قادرون على أن يصلوا إلى السماء وهذا من من الترويج على الناس هذا من الترويج على الناس السماء رفيعة وبعيدة ولا ولا يصلون إليها، ودون حرس ودونها ما <تصفيق> هي السماء، سهله يصلون إليه نعم أحسى الله إليكم سماحت، الوالد يقول السائل ما هي أنواع هجر القرآن؟ نعم يقول احس الله اليكم ما هي أنواع هجر القرآن؟ هجر القرآن أنواع هجر التلاوة وهجر التدبر وإن تلاه فإنه لا يتدبره وهجر العمل به، إنه وان لا وتدبره لا يعمل به، وهجر الحكم به على الناس في مقالاتهم وفي منازعاتهم فلا يحكمون القرآن هذا كله هجر للقرآن الكريم نعم، وهجر الاستدلال به، هجر الاستدلال به واستبدال بالمنطق وعلم الكلام كل هذا من هجر القرآن نعم أحسن الله الوالد يقول السائل ما هو الكتاب الذي يوصي به سماحتكم بحفظه ومراجعته في مفردات القرآن وغريبه ما أنت بحافظ كتب المفردات لكن طالعها مطالعه تستفيد منها مثل المفردات للراغب الأصفهاني ومثل كتب الغريب غريب القرآن وغريب السنه وغريب قال لها تستفيد منها ولا الحفظ لا, لا تستطيع حفظها نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى والنجم والشجر يسودان فسر بعض المفسرين بأن النجم هو ما لا ساق له من النبات فهل لهذا التفسير وجه؟ نعم هذا هو الظاهر لأنه قابله بالشجر فالنجم ما ليس له ساق والشجر ما له ساق و العشب ويسمى نجما في لغة العرب هذا ما من لغة العرب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك أم أن هذا تحريف ولماذا عبر بالبعض عن الكل كما ذكرنا أن الله جل وعلا يبقى بذاته سبحانه وتعالى ولكنه ذكر الوجه لعظمة الوجه وأنه صفة جلال وإكرام نعم ليس معنا أنه يبقى وجهه فقط لكن يبقى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ومن عظمها الوجه الكريم نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يقول أخبرنا بعض من يدرسنا أن السلطان هو العلم وأن الناس في زماننا استطاعوا الصعود بالصواريخ والمركبات الفضائية فهل هذا التفسير صحيح؟ لا ما هو صحيح والآية في ما هي في الدنيا والآية في الآخرة إذا جمع الله الأولين والآخرين تحداهم قال الذي يستطيع يخرج من المحشر يخرج هل من باب التحدي؟ وليس السلطان هو العلم السلطان هو القوة والقدرة هذا قول المفسرين أما من أعجب بمعلومات الغرب وصار يفسر بها القرآن فهذا من القول على الله بغير علم وهذا في الاخره وليس في الدنيا وهل الصواريخ تستطيع الخروج من اقطار السماوات والأرض يا سبحان الله الصواريخ تستطيع الخروج من ملكوت الله جل وعلا السماوات والأرض لا أحد يستطيع هذا نعم والآخرة ما فيها صواريخ بل يعجزون يوم القيامة يتجرد الإنسان ما حتى انه عريان ما عليه ثياب عريان ما عليه يصنع وينشي مصانع وينتج صواريخ هذا من الخرافات والقول على الله بغير علم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما فائده التكرار في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تقرير تقرير النعم كل نعمة يقول الله فباي آلاء ربكما تكذبان هذا من باب التقرير تقرير هذه النعم وأن لا أحد ينكرها وما دام لا أحد ينكرها فلماذا يعبد غير الله جل وعلا نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى كل من عليها فان هل يشمل الملائكة يشمل من كتب الله عليه الفناء يشمل كل من كتب الله عليه الفناء فإنه يفنى ونوفق في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله استثنى الله ولا يعلم من استثناه إلا الله جل وعلا هذا في علم الله جل وعلا نعم أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لمن يفسر القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي إذ أن كثيرا من الناس اليوم أصبح هذا الإعجاز عنده من أصول العقيدة عليهم أن يتقوا الله ولا يقول على الله بغير علم ولا يقولون هذا هو تفسير القرآن لكن لو أنهم قالوا ربما أن الآية تشير إلى هذا الشيء من باب الاحتمال لا من باب الجزم لهان الأمر أما أنهم يقولون هذا هو تفسير الآية والأولون اللي فسروها الأولون غلطوا بعضهم يقول هذا والتفاسير القديمة صارت غلط توهج تفسير القرآن فهذا تجري على الله سبحانه وتعالى لو قالوا يحتملنا إن هذا يدخل في معنى لاية أو أن لاية تشمله باب التوقع لهان الأمر لكن الجزم هذا صعب أن تقول هذا مراد الله جل وعلا وأشد من ذلك إذا اعتقدت أن التفاسير الأول ليست بصحيحه نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل الأقوال المأثورة عن السلف في التفسير هل تقبل بدون البحث في السند أم بد من البحث في السند الموصل إلى أصحاب هذه الأقوال يا أخي العلماء الراسخون دونوا هذه الآثار وهذه الأقوال ومحصوها وهم محل الثقة هم محل الثقة ولله الحمد لأن عندهم من العلم والرسوخ في العلم ما ليس عندك فيكفي أن تقتدي بهم وان تستفيد من كلامهم ولا تتشكك في ذلك نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا واضح حجتهم انهم يعبدون الأصنام ويقولون نحن نريد منها أن تشفع لنا إلى الله تقربنا إلى الله زلفا يعني تشفع لنا عند الله تتوسط لنا عند الله يسمونه توسط تشفع وهو شرك لهذا قال سبحانه وتعالى عما عم يشركون في ختام الآية نعم أحصل الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي أفضل الكتب لدراسة إعراب القرآن إعراب القرآن فيه كتب للاعراب مثل العكبري تفسير إعراب القرآن للعكبري الموجود وجيد وفيه غيره نعم أسواء أن... الغالب أن أن التفاسير تعري بالآية كثير من التفاسير يعتني بإعراب الآية خصوصا البحر المحيط يا بحيان يعتنون بالوجوه اللغوية والإعراب أكثر من غيرهم المفسرون لهم اتجاهات منهم من يعتني باللغة والعراب ومنهم من يعتني بالفقه ومنهم من يعتني بالآثار المروية نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى كل يوم هو في شأن يقول ما أصل كلمة شأن وما تفسيرها هنا الشأن كل يوم هو في شأن من شؤون ملكه سبحانه وتعالى من شؤون ملكه وتدبيره وقضائه وقدره جل وعلا. نعم. الشأن هو الشيء المهم. الشأن هو الشيء المهم. نعم. أصلي الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل: من استدل على أنه لا يوجد أحد يصل إلى سجين وهي الأرض السابعة في الحياة الدنيا بقوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان. فهل الاستدلال صحيح أم أنه خاص بيوم القيامة من الأحياء لا أحد يصل إلى سجين، وأما من الأموات فأرواح الكافرين تذهب إلى سجين. والله على كل شيء قدير نعم عشان الله إليكم الوالد يقول السائل يقول أحد المدرسين في الجامعة إن الله سبحانه قد خلق القلم وقال له اكتب فهذا يعني أن القلم يعلم ما في اللوح المحفوظ أي أنه يعلم الغيب وبالتالي فهناك بعض المخلوقات تعلم الغيب وقد ينكشف لبعض الناس بعض الغيبيات كما يحصل عند بعض الصوفيات من الكواشف فهل فهل فهذه يكون بعضها صحيحا فما صحة هذا القول أرجو أن لا يكون هذا المدرس موجودا في مدارسنا وفي المملكة فإن كان موجودا فلا بد أن يكتب عنه يكتب عنه تقرير بهذا الكلام أما ان كان في مدارس أخرى أو في الخارج فحسابه على الله هذا يخبط في في كلام الله ويقول على الله بغير علم القلم لو كان يعلم ما سأل الله قال وما أكتب لما قال الله له اكتب قال ما أكتب لو كان يعلم ما سأل الله عز وجل وله نه مخلوق يعلم إلا بتعليم الله الغيب لله ولا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء منه هذا من اللخبطة والعياذ بالله والقول على الله بغير علم وهذا يقصد منه التوصل إلى أن الأولياء والصالحين وأرباب الطرق السوفية يعلمون الغيب هذا قصده والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل هل صحيح بأن الشاب قبل أن يطلب العلم؟ يكثر من العبادة ثم بعد انشغاله بالعبادة يتجه إلى طلب العلم هذا قول الصوفية هم يقولون لا تطلبون العلم اشتغلوا بالعباده لأن المقصود هو العبادة اشتغلوا بالعبادة ولا يشغلكم عنها طلب العلم وبعضهم يقول العبادة إلى تفرغت لها ينزل عليك العلم ينزل عليك العلم بدون تعلم هذا قول الضلال هل والأهل الضلال والعياذ بالله نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل من كلمة توجيهية خاصة لمشرف الحلقات والقائمين عليها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وهم في مقام عظيم حيث أنهم يخدمون كتاب الله ويعلمون كتاب الله قد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فعليهم من يقدروا هذه النعمة وأن يخلصوا لله عز وجل وأن يوجهوا الطلاب توجيه السليم والعقيدة السليمة ويحذرونهم من الأفكار المنحرفة التي اخذت كثيرا من شبابنا مع الأسف حذرونهم من ذلك ويوجهونهم إلى الاتجاه السليم العناية بكتاب الله وتعلم العلم النافع وان يكونوا مع مع <تصفيق> يكونوا مع الاخيار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى سماهم في وجوههم من أثر السجود نعم آثار السجود من أثر السجود هذا يفسر سناه ان أن السجود أثر في جباههم من كثرة ما يصفدون لله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا قادم على زواج ووجدت من يقرضني لكن أخشى أن تلحقني منة له فهل يجوز لي في مثل هذه الحال أن أخذ بالتورق أم الأفضل لي أن أتورع عن هذه المعاملة وأصبر علما بأنني أخشى على نفسي من المعاصي إذا تأخر زواجي إذا كنت أخشى على نفسك فيه مني يداينك الدينها الشرعية فخذ ويستعن بالله تزود إذا وجدت من يقرضك قرضا حسنا أو من يعطيك بالتورق إذا كان عنده سلع للبيع اباع عليك منها بثمن مؤجل ثم تبيعها على غيره تستفيد من ثمنها وإذا حل الأجل تسدد له فهذا جائز عند جمهور اهل العلم وللحاجه أيضا حاجة الناس اليوم تقتضي هذا لأنه ما يوجد الآن من يقرض القرض الحسن إلا النادر أو القليل فهذه هذه المعاملة إذا توفرت شروطها تكون السلعة عند الداين قبل العقد يملكها إذا شريتها منه تقبلها قبضا تاما وتخرجها من مكانه إلى مكان آخر تبيعها على غيره فلا بأس بذلك نعم عشان الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم في أسئلة القياس النفسي وهي مجموعة أسئلة تعطى كل إجابة عليها رقم ثم في نهاية الأسئلة تجمع الأرقام ثم تحدد شخصية الإنسان وذلك بقواعد يسيرون عليها في علاقة الأرقام الشخصية ويحدد على ذلك صعوبة الإنسان وبساطته. هذا كله من الخرافات. كل هذا من الخرافات. ولا فيه قياسات نفسية. ولا هذا كله من خرافاتهم ومن أكلهم أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة. غير ذلك من المحاذير. نعم. وضياع الوقت. نعم. أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل. ما المراد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية هل المقصود بحساب الساعات أم ماذا المقصود بالساعات الجزء من الزمن الجزء ما هو بالساعة لستين دقيقة لا الساعة يعني الوقت المقصود به الوقت من جاء مبكرا في الوقت مثلا بعد طلوع الشمس بعد الفجر هل الساعة الأولى من تأخر عن ذلك فهي الساعة الثانية من تأخر فهي الساعة الثانية إلى آخر يجزأ الوقت من طلوع الشمس إلى, إلى خروج الخطيب للخطبة قسم على خمسة, خمسة أجزاء نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل على القول بأن الجمعة تصلى قبل الزوال فهل الخطبة والصلاة تكون قبل دخول وقت صلاة الظهر وهل يستثنى من شرط دخول الوقت للصلاة هذا قول مهجور ومرجوح دخول وقت الجمعة يدخل بالزوال وهو المذهب المعتمد عند الإمام أحمد وعند جمهور اهل العلم فلا تصلى الجمعة قبل الزوال إنما تصلى إذا دخل الوقت وتبدا الخطبة بعد دخول الوقت نعم ولا تشوشوا على الناس مثل هذا لأننا بلغنا أن بعضهم يصلي قبل دخول الوقت ويشوش على الناس ويشهد عن الناس هذا لا يجوز نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة أنا امرأة أود أن أجري عملية في خارج هذه البلاد وهي عملية تحديد النسل واختيار جنس الجنين ليكون المولود ذكرا وهي عبارة عن فصل الحيوانات الذكرية على الإنفوية ليصبح لتصبح حامل بولد فهل هذا جائز؟ هذا من تخرصات ومن عمل بعض الاطباء الذين يريدون أن يروجوا افكارهم على الناس هذا لا يصلح و والأولاد الذكور والإناث هذا بيد الله جل وعلا يهبوا لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يجعلهم شكلين ذكوراً ويناثاً فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى أما أنهم يقدرون على تكوين الجنين وأنه يكون ذكر أو يكون أنثى فهذا من الخرافات نعم حصل عليكم سماحة الوالد يقول السائل أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها نعم يقول حسن الله أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها لتعطي ثمنها إلى أخي الذي تسكن عنده ليشتري بها سيارة يعمل عليها على أن تخصم هذه الحصة من حصته فيما بعد من إرثها فهل يصح هذا العمل؟ لا لا يجوز تخصيص بعض الأولاد لعطية ولا يقول أخسمها من ميراثه. ما يقول اقسمها من ميراثه وشل يدريك انك تبي تموت عن مال يمكن تموت فقير ما عندك شيء وتكون قد اعطيته فيما سبق خصصته فيما سبق هذا امر لا يجوز اما أن تشتري سياره تكون على ملكها وتعطيها ولدها يستخدمها للحاجه وهي على ملكها هذا لا شيء فيه هي ملكها ما أعطتها اياه لكن يستخدمها لحاجه لحاجة البيت وحاجة أمه لا لا بذلك ذلك نعم حسنا عليكم الوالد يقول السائل إمام جمع العشاء مع المغرب للمطر وصليت ركعة من العشاء ود وصلى ركعة من العشاء ودخلت ودخل معه شخص بنية المغرب فهل فعله صحيح أم أنه يعيد الصلاة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من فإذا كان نوى المغرب وكمل المغرب فلا بأس ذلك نعم أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل سمعت من شخص يقول عن الرمات الذين كانوا في غزوة أحد وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم خوانة فكيف التعامل مع صاحب هذه المقولة هذا هو الخائن اللي يتكلم في الصحابة هذا هو الخائن والعياذ بالله ولا يجوز التكلم في الصحابة والبحث ما حصل منهم لأن الله رضي عنهم وعفى عنهم وأثنى عليهم فلا يجوز للإنسان ان يتلمس الأخطاء لهم رضي الله عنهم الواجب أن يتلمس اخطاءه هو وعثراته هو ويبحث في عيوبه ما يجوز لك تبحث في عيوب الناس غير الصحابة فكيف تبحث في عيوب الصحابة رضي الله عنهم نعم إن عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل من كلمة توجيهية لمعاملة الأزواج لزوجاتهم معاملة حسنة فأكثرهم يعاملون ازواجهم على أنها خادمة فما هي أهمية المرأة في مجتمع الإسلام نعم المرأة عليها أن تخدم الرجل في حدود المعروف تخدمه في حدود المعروف وعليه أن لا يشق عليها في شيء لا تستطيع قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فكل من الزوجين يتعامل مع الآخر بالمعروف ثم تصلح بعد ذلك العشرة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين